وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعون إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما ناعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين لَنَقْذِفَ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغَهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ وَيْلٌ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُمْ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 117. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون 118. يسبحون الليل والنهار لا يفترون 119. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.